والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَدْرِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وَكَانَ حَقًّا عَلَنَا نَصر المُؤمِنين اللهَّهُ الذي يُرُسل الررِياحَفَةُثير سَحاب فَيَبَسُقُ في السماء فََبَسُقُهُ في السمائِكَي فَيَشاء وَيَجعلُهُ كِسَفَا وَيجَعَُهُ كِسَفَ فَتَرَ الْودَقَ يَخُررجُ مِنْ خلالِلَالِه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 اللهَّهُ الذي خَلَقَكُم مِن ضَعف ثمُ جَلَ مِنْ بَعدِضَفٍ قُوَه ثمَُّ جَلَ مِن بَعِضَافٍ طُووَتَ ثمَُّ جَلَ مِنْ بَعِقُووَه ثمَُّ جَلَ منِن بِقُووَةٍ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 فَهذاَا يَوْم الْ البَعْثِ وَلكِ لكُمْ كُتُم لا تَعلَمُون فَيَوْمَئِذِ الل يَم فَعَُّذِ نَظَلَمُ مذِرَةُم وَلهُمْ يُسْتَعتَبُون وَلَ قَدْ غرَ بِنَا لَّاسِ فِي هذاَقُآنِ مِنْ كل مثل وَل إِن جِتَهُم بآيَةِ لا يَقُولًاَّذينَ كَفَرُ إ أَن تُم إِلاا مُبطِلون كَذَلِكَ يَطُبَع اللهَّهُ على قُل بِالَّذينَ لاَا يَعلممُون فَصبِر وَعدَ اللهَِّ حق. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَاكِمْ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ قِرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي قَالِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دابة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 وَقَصَدَ فِي مَشِيكَ وَغَدْدُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً